والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج يترّبطن بأنفثهم يترّبطن بأنفثهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بَلَغْنَ أجلهم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفثهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من صحبة النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفظ لهن فريضة ومتروهن على الموتى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيْعَثُونَ أَوْ يَعْثُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْثُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُودَ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْثُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بطير